بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنم تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناق فذلك يومئذ يوم العثير على الكافرين غير يثير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا منضودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا علبا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبثر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فأصليه ثقر، وما أدرى ما ثقر، لا تبقي ولا تذر لو آحث للبشر عليها تسعة عشر. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ويذذا الذين آمنوا إيمانه ولا يُرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يُرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُو وَالكَافِرُونَ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 والليل إذ أدبر والصبح إذا أثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فروت من بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة